نقرأ في كتب الفقه عن الطلاق الرجعي والطلاق البائن والبينونة الصغرى والبينونة الكبرى نود التوضيح الطلاق الرجعي ما كان بعد الدخول وكان للمرة الأولى أو الثانية ولم تنتهي العدة ولم يكن خلعا أي على مقابل وحكمه جواز رجوع المطلقة ما دامت في العدة فإذا انتهت فلا بد من عقد جديد مستوف للأركان والشروط المعروفة والطلاق البائن نوعان النوع الأول بائن بينونة صغرى وهو ما كان قبل الدخول وهذا ليست له عدة ولها أن تتزوج غيره مباشرة وإذا أراد المطلق أن يعيدها إليه فلا بد من عقد جديد مستوف للاركان والشروط، ومن البائن بينونة صغرى الطلاق الرجعي إذا انتهت العده وكذلك الطلاق على مال وهو الخلع، والنوع الثاني من البائن والبائن بينونة كبرى وهو الطلاق المكمل للثلاث لا تعود إليه المرأة. إلا بعد زواج آخر مع دخول الزوج الجديد بها كما قال تعالى فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره وهذه الآية جاءت بعد قوله تعالى الطلاق مرتان فإن بمعروف أو تسريح بإحسان فالمرتان الأوليان طلاقهما رجعي والمره الثالثه طلاقها بائن بينونه كبرى والله أعلم